بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمتي ربنا بك عبده زكريا اذ نادى رزده نداء خفي قَادَ رَبِّي شاكر وان خف وكانت المرأتي عاكرا فهذلين Ya ذكر يا وكانت Wa كان That's uh -huh. uh -huh. oh What's up? قال كذلك قال ربك هو آية فضل واهو في رايك بجد عن وقالوا <تصفيق> له فأتت به قوم ها تعملك قالوا يا مريم لقد يهتشعي Ah! سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن صدق الله العظيم